محمي فيضعه في عينه وصلبه حتى مات هذا جزاء الذين يحاربون الله في الأرض قال أبو خلابة الحديث فأولئك كفروا بعد إيمانهم فأنس ابن مالك حدث الحجاج بهذا الحديث فصار الحجاج كل ما يجد رجل يخالف رأيه يقتله ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سليم أنس وعاتبوه أتقول مثل هذا الحديث للحجاج ألا تجد غير الحجاج تقول له هذا الحديث فكان أنس يندم ويبكي أنه قال هذا للحجاج يجب أن يكتم ليس مستحقا يجب أن يكتم مثل هذا العلم عن من يتفور أنه يفسد إذا علمه وقف على هذا فمسألة أن يكتم العالم بعض العلم عن السائل هذه مسألة لا شيء فيها ولا علاقة لها بالظاهر ولا الباطن فقول أبي هريرة إني أخذت جرادين من علم فأما واحد فبثثته فيكم وأما الآخر فلو قلته لقفع مني هذا البلعوم أو هذا الحلقوم فلا دلالة فيه للباطنية لماذا أولا أنه لا يجوز كثمان العلم الشوعي لو أتى رجل وقال يا أبا غريرة إني بعدما توضات اكلت طعاما هل علي وضوء لا ينبغي لأبي هريرة أن يكتم هذا العلم لأنه لو كتمه لصار هذا الرجل لا يعرف صلاة صحيحة أم باطلة فهو صحيح أم باطل لو قال له إني أجنب قمت من النوم جنبا ووجدت أنه لا ماء أترك الصلاة حتى أجد الماء أم ماذا أفعل ينبغي على أبي هريرة أن يقول له الجواب ان فقدت الماء وانت جنب تيمن لرفع الجنابه ثم تيمن للوضوء لا ينبغي لأي صحابي أو تابعي أن يكتم مثل هذا العلم فما هو العلم يا ترى الذي كتمه أبو هريرة العلم الذي كتمه أبو هريرة هو الفتن والملاحم التي تكون بين يدي الساعة فإن الملوك وأعوان الملوك يدخل عليهم الغم أن يعلموا أن دولتهم ستزول فلو قال أبو هريرة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إن ملك بني أمية سيزول لعلهم يقتلونه مع أن هذا ليس فيه شيء من العلم الذي ينتفع به الناس فكتمانه لا شيء فيه ولذلك قال عبد الله بن عمر والله لو حدثكم أبو هريرة فقال إن فلانا إنكم تهدمون بيت الله لقلتم كذب أبو هريرة لو حدثكم أبو هريرة فقال إن أميركم سيضرب الكعبة في المنجنيق فيهدمها لقلتم كذب أبو هريرة هذا هو العلم الذي خبأه أبو هريرة ولا فائدة للعامة فيه ولذلك مما يدل عليه أن أبا هريرة قال اللهم إني أعوذ بك من راس الستين وإمارة الصبيان ما هو رأس الستين وما هي إمارة الصبيان التي استعاذ بها أبو هريرة رأس الستين يعني سنه ستين هجرية قال أبو هريرة أعوذ بالله أن أدرك رأس الستين وإمارة الصبيان كان يزيد ابن معاوية هو الأمير آنذاك سنة ستين هجرية. صار يزيد ابن معاوية هو الأمير. هذه إمارة الصبيان. الله عز وجل استجاب لابي هريرة فمات سنه سنت ثمان وخمسين وفي رواية سنة تسع وخمسين. هذا من العلم الذي كتمه أبو هريرة. لو أتى وقال إنك صبي غر ستأخذ الإمارة على رأس ستين لقتلوه فالمقصود أن أبا فريرة الذي كتمه من العلم لا يهم العامة ولا ينبني عليه عمل يذكر إنما هو في الفتن والملاحم وفي دلائل النبوة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فظهر مما ذكر أن حديث أبي هريرة وقوله ليس فيه أي حجة للذين يفصلون الباطن عن الظاهر وكثير من الصحابة اوتي فطنة أكثر من الآخر فمن عجب أن يأتون على الفطن إذا بصر الله عز وجل له أمره فقال شيئا حدث في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن لمجرد نبوءة توقع احتمال قاله فصدقه الله عز وجل في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن والواقع أن الأمر بخلاف هذا فعندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر يوماً وقال إن الله عز وجل خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله فصار الناس يتعجبون لما يبكي هذا الشيخ لما مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عادي عبدا إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ما الذي يبكي في هذا قال أبو سعيد فتعجبنا للشيخ لما يبكي ثم علمنا أنه كان أفهمنا فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا يعني اقتراب أجله يعني أنه سيموت فهمها أبو بكر مع أن الكلام عام إن عبدا ففهمها أبو بكر ولم يفهم الصحابة أبو بكر عنده علم باطن هذا من قوله تعالى ففهمناها سليمان عمر لما أرسل جيشه يقاتل وبين عمر وبين الجيش الوف الأميال فصعد عمر على المنبر فبينما هو يخطب إذ قال يا سارية الجبل الجبل كلام معترض لا علاقة له بالخطبة يا سارية الجبل الجبل فلما كتب الله النصر للجيش ورجع قال الأمير يا أمير المؤمنين كأني سمعت صوتك وانت تقول يا سارية الجبل الجبل فلما اعتصمنا بالجبل نصرنا الله عز وجل عمر عندكش هذا باطن هذا إلهام من الله لعمر يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل أي إلجم الجبل اجعل ظهرك للجبل وكان الأعداء يأتونه من قبل الجبل قال يا سارية الجبل فلما سمع سارية هذا جعل ظهره للجبل فنصره الله عز وجل من أرى عمرا هذه المسافة ألوف الأميال المتطاولة هذا من عاقبة الإخلاص الذي إن جمعه عبد في صدره اتاه الله عز وجل حكمة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن منكم ملهمون فعمر وفي رواية أخرى إن يكن منكم محدثون فعمر محدثون اي من السماء وفي الحديث الحسن لو كان بعد نبي لكان عمر كل هذا توفر لعمر فلما يقول يا سارية الجبل الجبل هذا الهام من الله عز وجل ما له علاقة بالباطن اقصد ما له علاقة بالباطن الذي يقصده القرامطة وغلاة الصوفية وإلا فإن الباطن هنا مهم وهو إخلاص النيه لله عز وجل وأن يكون باطن الرجل كظاهره اذا خلافة الكلام في هذا الأمر أنه لا يوجد شيء اسمه علم الباطن على طريقه القرامطة والإسماعيلية وغلاة الصوفية لا يوجد إطلاقا في الشرع كلمه ظاهرها لا علاقه لها بباطنها ابدا اخرجوا لي من الشروع كله هذه الصفه لا تجد انما هناك باطن يكون ظاهرا لبعض الناس باطن لعامة الخلق يعني مثلا قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون المعنى الذي ذكرته لا يتفطن إليه إلا علماء قلائل، فهو بالنسبة للناس جميعا باطن لا يعرفونه بل كثير من علوم الشريعة الظاهرة تعتبر باطنة لكثير من الناس لا يعرفونها فإن كان الباطن بهذا الاعتبار كان صحيحا أن يكون له علاقة باللطف هذا هو المعنى أو هذا هو التفسير الباطن الذي يكره الإسلام أما بغير هذا فقد أفضنا فيه القول أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أحسن التي هي أقوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا لذلك عندنا سائر الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله الله علم ما تصنع قوم إخوانكم, إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام, الإسلام وجزاء الله, الله خيرا, خيرا